وقد ذكرت لكم من قريب ما قاله العلامة الالباني رحمه الله لعلي بالحاج لما ارتدى البزة العسكرية وليس له من علم بالطرق الحربية ولا باستعمال السلاح ولكنه ارتدى البزة العسكرية وجمع جموعا ثم طار بهم إلى عمان لكي ينصر العراق بزعمه فالتقى الشيخ رحمه الله وقال أبشر يا شيخ إن لدينا الآن مئات من الألوف بل مئات ألوف من النسوه كلهن يخرج متظاهرات رافعات المعاصم زاعقات يطالبنا بتحكيم الشريعة ويطالبنا بالرحيل للنظام الحاكم الذي كان حينئذ في الجزائر لم تستفز البداءات الشيخ رحمه الله فقال له وكل من ذكر اذا سألت اين الله قال في السماء فغمغم ولم يجد فعاد عليه السؤال فلم يجد بدا من الجواب فقال لا قال إذن لا ينصرون حتى يعلمون وساضرب لك مثالا كان رجل يعلم التوحيد فاستقبل السامعون تعليما وقالوا ليس وراءك الا التوحيد في كل حين توحيد في توحيد الا تغير شيئا الا تبدل امرا فطوى كتابه واعلى جوابه وقال لقد نما الى علم الان ان رجلا بجوار المسجد قد ضبط واقعا على امه وساقوم الآن لأنظر في هذه المصيبة في التي حلت تدافعوا تهارجوا تهارشوا كاد كل منهم أن يجن ووصل الانحدار إلى هذه الهاوية أوصل الناس إلى هذا المنحدر الهاوية إلى هذه الحمأة المخسئن فقال رويدكم سأنظر في الأمر ثم ارد عليكم فلم يأتي إلا ضحى الغدي انتظروا فكانوا بين يديه فقالوا ما وراءك؟ قال لقد ذهبت فوجدت الأمر على غير ما أخبرت قالوا وما هو؟ قال لم أجده قد وقع على أمه ولا شيء وإنما وجدته قد اتخذ بيتا جديدا فذبح للجن ذبيحه شاة أو عنزة فقال الحمد لله الحمد لله قال يا أخي قم فأتي بكتاب التوحيد لأن الذبح للجن شرك أكبر وهو أكبر من تلك المعصية إذ هي لا تخرج من الملة إلا إذا كان مستحلا ولكن هذا شرك أكبر فإذا كانت المعصية دون الشرك تمثل عند المجتمع شيئا عظيما وخطبا جسيما واما الشرك فانه يمر مرور الكرام والشرك كذباب وقع على أنف احدهم فقال به هكذا وهكذا قالوا الحمد لله ان صار الامر الى هذا هذا هين لا يعلمون ان الشرك اكبر من الزنا وأكبر من اتيان الذكران من العالمين وأكبر من شرب الخمر وأكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إذا كانوا لا يعلمون ذلك فكيف يجتنبوا هذا الشرك العظيم وكيف يلتزم التوحيد العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون